رباه مانيا أدمعي لا تشرقوا والفكر في أهوائه متعلقوا رباه مانيا أدمعي لا تشرقوا والفكر في أهوائه متعلق والقلب يخفق بالذنوب وإنني يا سيدي من خفقه أتمزق ماذا 111. وأنت تعلم أنني دنيا يفيل الذاتها كم أغرقوه فالعين ريح أصفها في حرمة فقست فؤادي جفنها لا يغلق والروح يا رباه بان جنونها تروي حكايا عن حبيب تعشق ما بالها رضيت بأسقام الهواء ولذي في أحلى من أراه تسبق ربنا هنار الهمت وحريق ما ضجع ولاه كاهلي وتألق بالليالي بالعتاب لعله يحيف فؤادا بالذنوب موزق حارة خطايا لأي باب ألتجي فلقيت بابك بابك يا دليلي يشرق فوقفت في عتباته متضرعا علي بركب للهداية ألحق بكلاد قلبي يا إله تحصنا والدمع يملأ مقلتي يتدفق.